وَمَن يُضْلِلْ فَلَمْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ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 قُل رَّبِّ إِذَا نَسِيتُ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْهَا دَرَجَدَا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا واثل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولم تجد من دونه ملتحدا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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا, ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائ نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا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 من نطفة ثم سواك رجلا لكن الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله قلم كما لو ولدا فعسى ربي أن يأتي لخير من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ما غورا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 كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هجيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 وَحَشَوْنَا هُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأَعْرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّلْنَا قَدِ اجِتُمِنَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنَّ جَعَلَ لَكُم مَوْعِدًا وَأُضْعِفَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ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 وَمَعْدُوبِ اثنِ الظَّالِمِينَ بَدَلاَ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عِبَدا وَيَوْمَ يَقُولُنَّ ادْعُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا أَمَّنْ عَنَّا سَيُؤْمِنُ إِذَا أُهْمِ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً يَفْقَهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرًا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 قال ذلك ما كنا نبغي فرت على اثره قصصا فوجد عبد من عبادنا اتينا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناهم من لدنا علما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 فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قضيتي استطعما أهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا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 فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عينها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما وإما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 ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا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 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا, وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا ان الذين امنوا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 صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا